بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابر التوب شديد العقاب ذي الطول لا اله الا هو اليه المصير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 وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدَحِظُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابًا وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ الَّذِينَ يَحْمِنُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ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 ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم الَّذِينَ الذين كفروا ينادون لمقت الله أَكْبَرُ من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الْإِيمَانِ فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلك بانه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنون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 وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاضِمِينَ مَا لِلطَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعَ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ وَاللَّهُ يَقْضِي بِحَقٍّ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 فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تاتيهم رسلهم بالبينات فكفروا, فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب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 وقال رجل مؤمن من ال فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وان يكو كذبا فعليه كذبه وإن صَادِقٌ صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم اللَّهَ الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من مأس الله إن جاءنا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 كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان بنني صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا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 وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا لِمَذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فأولئك يدخلون الْجَنَّةَ يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله مَا به ما ليس لي به علم. وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم ما تدعونني إليه ليس له, دعوة في ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما رجعنا إلى الله وَأَنَّ الْمُصَرِّفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرُ بِالْعِبَادِ فَوَقَعَهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وحاق بألف فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها ودو وعشيا ويوم تقوم الساعة ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون شَدَّ العذاب وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي مَا لَا يَعْلَمُونَ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ فَيَقُولُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنُونَ عَنَّا فَهَلْ أَنْتُمْ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 ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا اولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال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 ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد آكلنا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك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 قليلا ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم سيدخلون جهنم الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا ان الله لذو فضل على الناس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 هو الحي لا إله إلا هو فدعه مخلصين لأبدين الحمد لله رب العالمين قل نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لَمَّا جَاءَنِ لَمَّا جاء أنا تومي الربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من نطفتي ثم, ثم يخرجكم طفلا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 فَإِذَا قضى أَمْرًا فَإِنَّمَا يقول له كن فيكون أَلَمْ تر إلى الذين يجادلون فِي آيات الله أما يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون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 كذلك يضل الله الكافرين بِمَا بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فمئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذين نعدهم او نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك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 فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ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 وخسرهما لك الكافرون